book 2 72 72 وجوب عمل شيء عمل يزم يجب يلزم تند غاف ز يجب أن أرس المكتوب يجب أن أرس المكتوب سمرند غ في يجب أن أدفع للفندق يجب أن دفع للفندوق. أدره يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن تستيقظ يجب أن تشتغل كثيرا يجب تشتغل كثيرا. يجب, تشتغل كثيرا يجب أن تكون دقيقا في المواعيد يجب أن تكون دقيقا في الموااهيد من بزني ند شخص يجب أن يعبي التنك يجب أن يعب التنكة من ما كان ندشيائس يجب أن يصلح السيارة؟ يجب أن يصلح السيارة؟ من مان كانا اوندا يجب أن يغسل السيارة يجب ان يغسل السياره اس ساقيدلبزه يجب عليها أن تتسوق يجب عليها ان تتسوق من بينا يجب عليها أن تنظف الشقه يجب عليها أن تنظف الشقه من يجب عليها أن تغسل الغسيل يجب عليها ان تغسل الغسيل تشوين اخلا يجب ان فورا الى المدرسه يجب ان نذهب فورا إلى المدرسة تشوين اخلا سامسا يجب أن اذهب فورا الى الشغل يجب نذهب فوراً إلى الشغل تشوين اخلا اكيمنتان يجب أن ذهب فورا إلى الطبييب يجب نذهب فورا إلى الطبيب يجب أن تنتظر الباس يجب تنتظر الباسند يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار يجب أن تنتظر التاكسي يجب أن تنتظر التكسي.